قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله سو、so. سوء、so, الله اكبر الله اكبر, أكبر ح الرحيم م ن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 قد صدق الله ر س و ل ه الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إ ن شاء الله آ م ن ي ن آ محلقين ن ن ي م رؤوسكم ومقصرين لا, تخاف ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من د ن ي ا ل ك فتحا قريبا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 وعد الله الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما الله أ ك ب ر الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله أ ك ب ر